حتى ان احنا كل م... كل حاجه عارفين انه هيقطع غريب لا كل حاجه تقليها بتبقى لوحدها يبقى احنا بنتكلم في كل حاجة كل حاجه تقليها بتبقى لوحدها لا كل مريحه وخلفه طبعا النهارده عيار اكتر من العيار اللي بالحدود دي تمام على بعضه اول احنا البرنامج ممكن ده في الشهر وكده البرنامج دي بدات 78 حاجه يعني هي اكتم الشغل دكتور ان انت ضربت لي الواحده اللي انت بتسال كنت كان عندي عطوه ثاني هي واحده اللي انت بتسال دكتور الفرامل دي كده هو بيطلع من الاجتماع المس فعموا يتمين في بنها فتموا عملوا بنها دي اعلان بنها هم اقتربها في دي فتموا المهضة دي حطوا حصوا بقى سلطة بالبنية في الاسماء هل فرقه قالوا يا جماعة من هدافنا او الجول بتاعنا نعمل نطبق الهل فرقه الهل فرقه دا يعني كل الناس تاخد هلت السلطة ده goal goal يعني إيه كنت أخذنا الإشارة إن شاء الله معرفة من goal و الوبشكتف goal ده حقا برو يعني حقا إيه انت في goal يرأيه ده لا يظهر كل الناس يووص الله سير بجميع ورئيك يسموا goal حقا بروز أنت تنمائي ممكن حقا على مليون تنة الـ objective إذا فيه فشة تشكرا نسموها تماما تماما الـ objective ونصنب رعاضي عن هذا goal هذا و الفرق مختلف من الجين دايناوسير تحت السيتيك يعني حاجه ايه اول مثلا انا هعمل كبر ب 20% من المتر الكلام بتاعها حاجه الميتابول اقدر ايه لما اجي اعمل بقى افترض عندنا اسمه استثمار لو شفت الكلام ده استثمار في رياليستيك طيب لي دي مصطلحات الاوبجيكت لما بنتكلم على الاوبجيكت لا لا لا لا خلاص نعمل ايه ماشي الواحد بيكلم على الاوبجيكت اسمها مش مع هنا وميجي يقول يعني أنا أكتب كتاب أنا ما أعرفش لو كيف أقدر وايد محتاج خلاص شعائر قريب وايد يعني حاجة حقيقية وليالي كل شيء يعني ااا كأنه يعني كأنه ااا كأنه يعني ااا كأنه يعني أول من أمر بالحاجة من الأول، أول من طباع لي المقدمة في دعمنا، أستاذنا لي، مقبلين الأول في كل كل دي، دي مش في كده خلاص النهارده يعني هناخد بس ماشي ماشي بقى في مقدمه هنبدا معاكم الحاجه المهمه اول حاجه في برايمري كير او الرعايه الطبيه الاوليه حاجه اسمها دي فيشن برايمري كير لوك اتنين ايه البيك ايه برايمري كير في الامتحان الديفينشن اللي احنا هنقولها دلوقتي بعد شويه واللي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 تاخد بين مين بين الأفراد، والعائلة تأهون وحتى المجتمع كله مع with the health system أو the health care system. يعني أول ما انت يجربت حاجة في تقع على يجربت مشكله اول مكان تروح له اسمه برنامج health care. سواء المكان ده مع مستشفى أو اول ما انت تكون مثلا لكن الرعايه في اول عندنا طبعا الموضوع متطبق يمكن خليج خريب والفي بي متطبق من المستشفى داير الا مثلا يكون ليبر ولاك لما اي حاجه بنروح الاول المستشفى وريت المستشفى بقولك على المستشفى وده هم عاوزين تطبقه مصر النهارده المستشفى والمشاركه فتروح للجي بي او الدكتور المتخصص او الوحده في اللي حاجه والدكتور يحولني يعمل له على المستشفى اللي هيديله الخدمه الاول هيدفع het is een heel groot familie en de met de hele sector. Dat is een soort van training in de hele sector. Als het en daar werken. Als je hier van private de كل توعية تبانها، كل توعية لين تسير كي يفتح بشغل. طبعاً السطر، البرنامج لين سير، يفريش المتعة، فريش البرنامج يفريش، فريش تليف الكون. أول قابلي من الـindividual، البرنامج شغال تاني، البرنامج شغال ثالث، مع الجيل الثاني، فيشان أيضاً، من الجيل الثاني بيجيب عدنبهون، as close as possible. والجيلان عندو جنب شغلون، البرنامج لين ممكن نحط برنامج في ممكن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 ايه يعني قلنا where closed as possible as, as possible or people live and work so? هنخليها نقوم لكيه على الصورية made university accessible يعني ايه كل يعني هنخليها متاحة إيه. يعني يضربوا صوروها يعني بدأت ما قول where uh, as closed as possible to them. where live and ايه made je moet je ook een beetje accessibleren. En dat is een beetje accessibleren. En dat is een beetje En And the, I suppose, or a they can afford it. The world is okay? the world can afford it. Okay? I the gomla problem only. method, and technology. على بالظروف التالت ان الديفريشن الاثنين بالظبط زي بعض لو شلنا الجمله دي من النص فانت في الاخر الديفريشن هو هو بس بدل ما نقول اذكرنا البروتوتايل جيبوا لينا دول على اساس كلمه انيفيرساليتي الكوميونتي والانديفيدوال ثاني والكوميونتي ايه سو دي انديفيدوال ثاني اند دي انك في ما عملتش حاجة انا كل اللي قصر ايه يعيش بالأطفال وغياب التهديد، فالكثيرين يعيشون ضياع. أول حاجة ضايع من هيك كده، ذا الفرد كبير لكونه في الأندية، في العائلة، في كونير، نعمين، كونتاك يبلط من كل صاربين، ما مش كونتاك في كده، بدهم نساعده، كنيه للطعن وبيعملينه. يوم الموبايل تعبني، هو متصبب الموبايل تعبني، الموبايل تعبني، كيف؟ بيكلم الناس معروف من الافع، خلاص، هو ممكن يعنى تبعه، أم بلو، أنا لك ما مين هو، ده اللي كان بيعمل كده، خلاص، يبقى الموبايل رينج جيم، نستطيع بين ويجب أن يكون في الوصف مع الهد سابس فلنسى الشاب نحن نعطيه أبريك الهد سابس أبريك الهد سابس أبريك الهد الثانيه الثانية هي بالضبط health care made university accessible to the individual, family and the community, and that cost is affordable. Het is een losse based on appropriate methods and technology. En dan wat kost? Als we maar netten inlezen, heb in de war, I inlezen, meer inlezen, en dan wordt het prima leefkans. Ik snap the helemaal. En het حاجه اسمها <تصفيق> اليمين حاجه اسمها فيز ما بينهم عشان انت عايز تيجي في الامتحان اليمين انت عايز تجيب الديريفنت برنسيبال <تصفيق> ودخلوه يعني ربطوه الانز دول هناخدهم كده promotion او promotion اليمين بريفنتين يورثيت او تريتمنتس عندنا حاجات بروموتيف حاجات بريفنتيف وحاجات تريت كل واحده من دول هنحط لها كلمه يعني بروموشن لازم في واحد منهم فيه كلمه بروموت بريفنشن لازم واحد فيهم كلمة بريفنت لازم واحد فيهم من كلمة تريت يعني بروموت واحد منهم هيكون في كلمه بروموت بريفنت واحد منهم واحد من عملته دوله هيكون في بريفنت وبعدين كيويرك ريتريت لازم يكون واحد فيهم في كلمه تريت هنبدا واحده واحده بروموت يعني تحسين أو اول بروموشن يعني الليفل بتجيب للبروموتك ينفع عامل لحد بروموشن من غير ما اعلمه ينفع احط لحد المستوى من ما اتعلم الاول دي اسمها حاجه علينا عشان كده البروموشن اول نقطه فيها Education. أعمل لهم Education with Population. أعمل Education with Alentivity على Alnutrition على Education عشان أعمل لهم Improvement in Health. الأول حاجة Education. ثاني نقطة في Promotion هي Plan in NCH and the Family Planning. Material Child Health and the Family planning. دي ثاني نقطة في Promotion. النقطة الثالثة اللي أحط خير من بروموت بروموت الكون 13 يبقى البروموت دول ثلاثه البروموت اللي من ثلاثه اول حاجه الاكيشن كده الاكيشن ايه على ايه على الفريمينج تي على النيشن على الايمنت اللي تعمل لهم بروموت وبعدين في البروموت لكن تيجي بعدها على طول كلمه بوتر يبقى اول واحده البريفنشن فاهمين اهي بوتر يبقى هنا قلنا كلمه كود قلنا هنا و وبعدين البريفنشن اهم حاجة ولا بعمل بريفنشن ما كنتش قلنا ايه ان هو جنرال في في بتاع قلنا اللي بتتعال حاجه اهم حاجه المونيتشن صح يبقى البريفنشن تيجي على طول اللي بعدها Immunization. Immunization against, against infection. Immunization against infection. Vaccine developer. In a food developer. What is immunization? What is hospital how can prevent, prevent, prevent, prevent there, there treatment, treatment of, a prevent locally endemic disease. Next, vaccine treatment. Treatment of in endemic disease. اندمج دي دي وبعدين مش بس تريتمنت اعمل بروفيشن او ضرا يعني مش بس تريتمنت ده انا كمان هكتب له علاج اقول له خد خلاص الطريه بتاعت البرايمري دي خدوا ببلاش او انت كلمه مثلا بروفيشن ضرا يعني ادي له نقط يبقى دي 10 يبقى ال 3 في موديف و3 بريفنتيف و2 فيشن بعد كده السؤال بيجي لك خليك نوعك يعني ستة ثمانية. لما تسمع طرش كلام ممكن تتابعها في البرمودارك. طرش كلام. إني وريث. إيه؟ إيه من ببرايمرير هير كلام. ستة ثمانية. الله الله زماش حاجة لما ترد ثمانية. ثلاثة برمودب. ثلاثة بريفينتب. اثنين تيرتب. أول حاجة البرمودب. أول حاجة الإديوكيشن. وعاملوا الإديوكيشن عنده. Education and do education about the preventable disease and how to prevent الراجل برمودي بحط برمود، بس برمود اليمين لفود تبلع. في البرمود يكون لفود يبقى في البريبنت بتحط ماله. ثالثا هو تبلع. وبعدين أهم حاجة في البريبنت عندنا المونواليزاسن يبقى مونواليزاسن شغلنا علاجات للفشوات دي أو العلاجات دي. وبعدين الراجل بقول حشرة من البريبنت يبقى البريبنت اللي لقى اللي دي. وبعدين في حاجة تانية علاج أو وبعدين mensen element is element een definition en elementen, het is een element, is een element, het is een element. Het is een element van het element. Drie ramushen, drie preventie, twee حسنا؟ يا قمي Merkel المتحيいظرcekako? يا ر Rivers Lourdes unoскийaneotod alternativ 국!, اين también ahí hay muyr Rachel y expands друзья. trendy, mand ferm знáよ practices yahoo a gen imprenait Bless? I am aovic, simple and easy. Nazional 어느 end suaena!! desprop collage Going on to èli. por �RAH havi ingratắn la giovaje il globo ainsi de que ca e octava. OF la نتركك بالجامعه ونضغط على الرغم من ذلك ونضغط على الرغم Technologie, amf, amf, amf, M is Appropriate TECHNOLOGY Lijkt we beginnen met scale. Ik haal technologie die, ik haal die ik haal die ik haal die ik haal die ik haal die المع 저녁 وني ses أخذي The primary standard وق Kosko يست weigh in about the primary في المجزعات أن يكون لديك تدور من ال formally well-otted الله 그런ى ورقت أ observingshore يمكن أن ت مصنع can works on the website ويرجب أن Bridge on the One ويرجب أن تذهب لي المناس catalyst كلنا مع بعض المواسطة ورقائنا في اليوم وضيب Askニ nuestras التي ف Participation هنردت بتقصيد بعد شوية وبعدين ال E Equitable Distribution يعني ايه Equitable Distribution يعني كل الناس تبقى تبقى بال Primary تبقى ده ال من ال Elmets ال كتير قوي قوي قوي قوي قوي فالCA في ناس مثل و يعني نجيبهم ال Elmets و يصيرهم الاربع منه لأدل ال Printfair اربع حاجات أربع أيام ولنبدأ بالنص عملنا المقطع اهو من إيه؟ من أبرز النوردي ما التكتل الأبراج، المجتمعية بعدين التوزيع التام. دول اول ثلاث نوات في عملية توزيع. إلمين، تريز. من عشان دايما بتغيّر. هما سوّوا إلمين مو من إيه إلمين؟ من لما تفتح حاجات لازم تصفر اقول لازم تصفر برايمري لازم تكون فيها حاجات كلها ماشي حاجات الناس كلام كده موديكيشن يعني الناس انا ممكن احط ايه اقول انا عندي لنافع عاوز من كنت اجيبها او احط الشغلات ممكن احط ان انت انا عندي الميت بروبلمز دي كتير احط الميت احط مثلا زي ماتيك سنار تحليل مالتي لازم يكون تداخل فداخد هن هنمشي على نصي Community Distribution نسلم الناس تبقى في الاخر بتشيل ون نودي Distribution دي كده هوزعها على كل الناس ماشي دي الأسبوديات الأسبوديات اللي القواعد ماشي <تصفيق> ترتيب العناصر في الامت مهم ولا اي ترتيب عادي؟ ترتيب العضار ترتيب مش مهم بس هو ايه؟ المفروض تعرف فكره بتاعت الترتيب <من> ايه البرموط التاني ماشي انا اعرف كلها طالعه من انما الترتيب واحد 2 3 مش مهتم بالترتيب ماشي الترتيب واحده بتاعت بتتاك شغال ايه البرموط التاني طب ايه فيلم؟ طب ايه فيلم؟ بتاخد زي ما احنا قلنا في بسين مثلا ممكن اتقلق الشغل ولا ايه؟ انفيرتات اللي بتستقبل عن ده شورتك في مستشفى في مصر لو الجدول تاخد لك جرعه من الجدول الجدول خلاص في مصر مثلا لا كل حاجة سليمه في الوحده يعني احنا اتكلمنا على هنروح بقى للموضوع مختلف خالص عنه القصه اللي احنا عندنا الليمنت المشاكل اللي في هيت ايه اللي هيت كيف البرايمري هيت دي ممكن تتقدم فين ممكن تتقدم فين هو الدكتور عندك في المستوصف فهو ماشي ممكن تتقدم ممكن تتقدم في الكوميونتي هيلث سيرف في الورك في السكول ممكن اقدمها كده ممكن ضروره او ان دي باليور ممكن تقدم صوركم يورث تشيرت اللي انا ممكن تقدم ضروره يورث احط وحده صحيه او مركز صحي انتوا انا خلال وبعدين في اتنين ريفير. واحد اسمه فيريرا ليبل والتاني فيرا في الريفير خلاص البرايمري كير جاتلك في حالك او الدكتور او وصفه في او حد يحولها، او راح في الـ rural health unit يحولها فيه وفي second referer referer ده انا بعمله أو referer system ده system بيبقى انا محتاج فيه more investigation او محتاج بي consultations قدران انا جي بي لسه او مرس عايز مش, مش لحد يبقى مر الاختبالي عندي واحد استيشالي مثلا يبقى مرس رفير او رفير مثلا نزال مثلا المستشفى بانها الجامعي دي السكندري ريفير لديه ده اللي سبيشالايز تنفع خطوات مثلا عند الكيومر هيودوه مع الدورات واحد مثلا عنده كارديو فاسكولار بروبلم هيودوه مثلا ناحيه القلب فدي ايه دي, دي اللي بالشوايت بي. بير مدير عشان بعد شويه كده حتى في كده يعني ايه أو أو ده في مستخدمه اوزات اللي بستخدمه لما اكون عاوز او كومبلكيتد انفستيجيهشن عندي اقدر اعملها في البيت ولا في المدرسه ولا كمان هعملها في رورال هيلث ايه ماشي يبقى ده الليفد ايتا او كومن عندنا بعد كده في مشاكل في برايمري هيلث كير مشاكل في كير ايه بروبلمز بريمري هث كيتقدم عباره عن ايه بصوا يا شباب دكتور ومكان وناس البريمري هث كير دول فيهم اي مشاركات او فيهم اي ادخال كده الدكتور والناس اللي بيقدم لهم الترد صح والمكان اللي بيقدم خلال الترد صح دكتور والمكان اللي هو شغال فيه وبعدين الناس دول اللي بيقدم لهم الترد الدكتور بيدلو مية وخمسين ريال بالشهر. قوي؟ طبعاً ما بيشكروا ذباتي. تعلم؟ زد نعم؟ فا كل ما نحاول بعدين بعدين ما كان براعي. يعني بعدين تعرف كم فوزنيش بيه ما ناقص. فطول مشكلة. أنا فوزني أنا طول ما ناقص فطول مشكلة. وربنا في التلام بعدين بعد شوية روح. أنا أنا مكان ما كنت أروح. أنا اللي بحسبوني فترة لا روح ثلاثة أربعة وستين يوم. أنا عندهم دبي خاطر. أكلت عندهم دبي خاطر. مية مية يعني. ما زيت عندهم أول حاجة عندهم ديز دي كتير ديز عندهم، وما بيروحوش يستخدموا بس كده يستخدموا المثل، under utilization of male cells، وعندهم ويك preventive orientation، شنو ا مش يعني، عندهم مش فاتح. يبقى هندهي مشاكل في التكاثر البريش الترتيب هنحاول نطلعهم عشان نحاول نتفاضل ازاي الدكتور هو التوازن انتف مفيش ثلاث كويسه ما هو مش عاوز طب الناس عندهم ديتيد وموقع عندهم ويت اورينتيشن ومبيعرفش يستخدموا الهيلث تييد ديتيد اند عندهم طب المكان بور فورس من بيشاي اي شكل وحده حيه ده من متخيل الامور بقت في احسن فيه دلوقتي وبعدين كمان نو اكويمنت اند ماتيريال له مكان بقى مش حاطط له اي كود بتاع نسخه الدكتور والراجل في يارا بيعمل المجربين حتى لا, لا لا طب لو حركه عندها احتمال يكون البيبي ادراند ما حطش نقطه جروب طب طب ما فيهاش في بس ولا لا اه... يبقى نو... كوبيت أو إن هدا كوبيت كوبيت عندي متاعه. لما نشيل البرايمر الثلاث أطراف عندهم مشاكل. الدكتور مفيش فيش نظائر مانجيت فهم يعوضي في المكان اللي رجع دور على أو عود ايه الناس فيهم مشاكل ايوه عندهم بيزيز كتيرة عندهم ويش orientation وما فيش عندهم شنط غير المكان في مشاكل أيوة through or foreign condition هو أصلا مكان مش وايد طوي وبعدين ما فيش أو under يبقى دي اللي في الهيل او في البرايمري هيل ايه مش عندهم وعي ما عندهمش وعي كويس عن الموضوع ده يقولوا تقول لهم ان دي كدا. كدا. لك. دي مش كلها بروبلم لا دي عامه طول عمرنا عايشين في اهالينا كانهم كده قال لك ما كانش لهم حد كده ما عندهمش وعي كويس ماشي يبقى احنا عندنا ديك بروبلم احنا اتكلمنا في حد وقت لما كل حاجه تقريبا بس تحت كلمه وبعدين الهيبز بتاع برايما هيته اين؟ والبروبير علي جيها الروف حاجة لوحدها برضو مين بين الناس المتحدث أو الهيف تيه؟ الهيف تيه أو مين اللي تحذف او الهيبز تين؟ الهيبز تين او الهيبز تين او الهيبز تين؟ و دا فعاد سؤال؟ بييجي بالرسل الهيبز تين؟ مين الهيبز تين؟ باور ده مطلوب منك فراكونا مطلوب منك تتكلم فيه مين هم المان باور؟ والاكزامبل بتاعتهم والديوتد بتاع الكفيتشين طب الدكتور بيعمل نيور مين دي دول جروب اوف بوبوليشن اللي دكتور ممرضه واخصائي تماعي وصيدلي ودكتور تنان اوت وبتكون عشان نعمل هو يعني ايه احنا dan is een groep We een providing, een gegeven. We hebben een gegeven. We hebben een gegeven. We hebben een gegeven. een een دول على الميديكال دول الدكتور والباراميديك والديل ودميهم باراميديكال دول الباراميديكال جمه النير والميدلايف عندكم. <تصفيق> عشان عشان على الاقل طبعا بتكون مكتوبه بعد ما اتكررت تاني ااا بالضروره وبعدين السوشيال فوركم الاخطار الاجتماعي ده عشان احنا عاوزين نبدي على المراقب دايما في ده السيرفيس الكبير فبتاخد الفاشوشه ويروح بيصلي في سوشيال سوشيال جرافيك تكبر عشان ممكن يعملهم يديله مثلا يديلهم سالري يديلهم حاجات 3 ديثمان فينا عشان بيعملوا وبيعملوا بيعملو بيعملو على عشان وبيدوم سب، يبدوم عالشحريعة، شهريه مثلاً عالشحريعة كتير، ده بس كتير ثلاثين جنيه. لا، اشتري كم دور؟ أي أحد منو بيج؟ مزرعة. كابوس، احنا عندنا الاجازة نقدر نقلبهم، بس إحنا نقلبهم هنقسمهم. ميديكال، برا ميديكال، صشر من اي مكان علاقة بالرعاية الصحية. يعني أنا أشتغل بدكتور ودكتور تنام وطبيبة علاجية وصيدالي وممرضة وممكن اخد معايا الميدواز دول مشان أريتهم خدمة المدير معاهم. ولونك دول الداعيات يعني. داعيات يعني كنجمات وبيستهزن. تقولي لأ أنا مش مسؤول دول مشان ما هالهم ما هو بده ما أقول لكم هذا عمل أجندة الزمن. عمل جذب ضوء وتعمل لا الناس في الأريان وهاي دي بيحب ماشي؟ ولا ده ولا ده بيعملوا بقى بدلوا يعني يعمل بتريني بتريني ليبر حتى حاجة <تصفيق> حتى يعملوا ترينينج يا استاذي يقول لك ترين ازاي تعمل سوتشر وازاي تعمل ليفر تمام حد بيقول له حاجه قدروا ما يقدروا الميد خلاص شباب بدي بدو لهم ميدويس دول بدي اعملهم تريننج يعني خلاص نحن مش هنقدر نطلع عليهم ولا خدتهم ونعمل لهم وادج لونج لونج بارل ميتي بدي اعمل لهم تريننج اعملهم سكوتش جامبون في الجنب دلوقتي التهيئات في الرياض تديهم معاهم شرط معاهم شرطه كده تاخد صور كده معاهم بعد ما عمل لهم حته برايدر حضرتك بتعلمها ازاي ما جم جم اشتغلوا فقالوا ماشي في هتيجي ليته قلت وهخدلك الماتيريال ان شاء الله بس ما تقلقش وانا بخصوص كامل وبعدين السوشر وورد خدت في الدكتوريشن الدكتور وضافت بيه البرامج اللي هي كده برضه في حاجه من الحاجات ان انت لو ممكن في الثانيه تكتب وظائف الدكتور وظايف الدكتور في أي حته دكتور في العالم بيعمل ايه؟ دي في حاجه كده دي ديجنيشن ديجنوستيك مش صح انت لو قررت تخرج كده وبقت دكتور عارف يعني لو احنا هيجي حد تكشف عليه ديجنيشن وبعدين بقى تيجي تكتب له علاج وبعدين تقول له ايه كل كذا ما تاخدش كذا واشرب كذا ديجنيشن تو في البرايمري حاجة هندول له كده اول حاجه اول مدير هو اللي اول ما تتخرجوا كده اول ما تتخرجوا تروح تشتغل مدير كان هو طبيب اول, أول, جدا أول. أول أستغلق. والطبيع أستغلق. والطبيع في الوحده كان هو الوحده كده عشان انت ما ما خدتش اخدت دي الاسبوع عشان ما اروحش اخديه من طبيب أول طب اول دلوقتي أنا ماشي معاك بغالب الصيدلي ماشي معاك حد وتبقى المدير دكتور معاك واستاذة والصيدلي وتبقى معاك كل حد كل حاجه تقول تقرر كده انت بتخرج خلاص بقيت مدير روح يشتغلوا بقى ويذاوا الصيدليه في اول حاجه انت المدير وبعدين هتعمل كل الشغل بقى ده هتعمل Education بتدي ايديوكيشن وهتعمل هيت بروموشن وهتعمل Special Intervention يعني افرض ان واحد محتاج ادرس بتدي محتاج اللي اللي محتاجه سكيلز نور وعايز انت لو يعني في ايه انت بتحكم اللي كل حاجة تعمل له تعمل له بروموشن تعمل Special Intervention وبعدين هتاخد حباني نعمل في المجال اللي انت فيه مين اللي هيبقى مسؤول عنه حضرتك ادي بقى هتكلم كوندكتور السرفاي خلاص انت بقى مسؤول انك تعمل السرفاي بس كده وانت بتسرف ودلوقتي طلع الموضوع بتاع الكواليتي كمان مسؤول عن في المكان كمان عن يعني بتاع كله والدكتور في بتاع ايه بتاع كله بتاع كله بالظبط بتاع... بتاع كله بتاع, بتاع كله انت اول حاجه المدير مسؤول ليك انت المانجر شعر شعله عن الريسك ايديوكيشن education اباوت ذا نيدز والبروف بتاعها مسؤول عن الريسك بروموشن مسؤول الناس اللي بتقدم لهم السيرفيس دول ازاي حتله صحتهم ازاي مسؤول عن السبيشال انترفينشن وعن الميدايزيشن مسؤول عن, عن, عن تعملها حتى الجودة والكوالت اللي في المكان انت كمان المشهور. نعم انا ايه؟ لفينة احدى سحية بيكون هوا ليه؟ تبقى لسه بغير واضبوط هوا حاجة بغير ويبقى هو كل كل بقى وبعدين بيتخمس بقى ما باشا ما بلين تقصد دليل الله وما ايوه خار <تصفيق> بقى ده المان او الهيس تتبقى بلينت <تصفيق> يعني مين هم البام باور الديفينيشن مش, مش صعب الناس اللي بتشتغل مع بعض عشان جروب بوبوليشن ورك المتعدد تو بروفايد انتينسي وبعدين الاكزامبلز بتاعتنا منهم ميديكال باراميديكال في الشغل الواقع تكتبها تمارين وبعدين الدكتور بيعمل ايه الدكتور هنا بتاع كله الدكتور ده هو كل حاجه هو هو اللي هو مانجر ومبنقول عن ال هيلث مسؤول <مصر> عن النيك بروموشن بنقول عن السبيشال انترفينشن بنقول عن السيرفي والكواليتي اشورنس ماشي وبعدين التينيريا اللي هم بيعملوا اللي بيقعدوا عينات ميه اللي بيقعدوا عينات اكل بيقعدوا على من عشان على الصوره ممكن يعملها إنهم بتشتغلوا فيها تلاقي في المدريس التحاطير أسمه المراقبين الشتفين نظر بتشتغلوا فيها جهور الأوروية وعينات الأكل ماشي؟ دي حاجه المستليمة بس لوحدها ونرد الحاجة المستليمة بس لوحدها برضو عن موضوع الترائيب الهيسكي يعني الترائيب الهيسكي المشيجي في الانتحانات الان الكمبيوليتي بارتسيبايشن أكثر اثنين موضوع موضوعين بهم التلميس التي تريدها أنها عشوية 8 والكميوميوتي برستيليشن مش ده المدارس على الإخام؟ بالظبط ده من اللي عمليني عبرهم المساب كان المختبعية المسابة، بس ده كميوميوتي برستيليشن بقى كل هكذا مش عديدها كميوميوتي برستيليشن بطوا جبايا كميوميوتي برستيليشن بي جريتن كله أوي جريتن ممكن اكت مم. وانا وانا هل جارب جارب. أنا ممكن يجي لك إكس في برا كاونتون كمبيوتر مارتبشن. أو يجي لك بونت من فيه. هو وبعدين وبعدين و إحنا امتحان انا بنعوض دائما العنوان الكبير لان اللي عليه دايره رايح لما تحط اللي اللي بتحط ما بيشوف تقطيب واللي يقول لك تقطيب النمّة إذا بيصدق إلا لو تألق يعني إذا لو تألق بتصيرين فاها خلاص هيشوف العناوين. بقاطر لما كنت أنا طويتك كده وانتق فرينت العنوانين خلاص بالع... وابي معاك نوصل عنوان ونص ونوصل عنوان الكلام مرتب، رأس سابقا. هل من Definition؟ بتبعش وخطيك. مش عاول عشان الوقت بتعمل كده. ليه ماشي؟ اول حاجة Definition. Comment the هو Be-Boot. Have Right? And يعني ناجي لها حق وعليها واجب في إيه؟ في يعني ازاي ما حق ان يروح ياخد ال-Hat-Sintern ازاي؟ عاليا في ال بس اسألكم بونس اللي ممكن يعني هذي في البلاينج. الإدارة المالية كانت مسألة الإدارة. الإدارة ده ثلاثة بونس الإدارة دي ثلاثة بونس. البلاينج تخطيط وبعدين إمبيلينتيشن الضبط وبعدين إيفاليوشن تقييم. دول الثلاثة من الـ الـ من دول الثلاثة من أي نوع الإدارة اللي دخلنا الإدارة مدرستها من أي نوع. أول حاجة وبعدين واحد راح يطلع بنك فأول حاجه يعمل ايه عمل خطه عشان يشتغل بعد كده روح يعمل ايه بيطبق بعد كده ما يخرج من الشغل اول يشوف ورقه كامل عمليه ريفيو عشان يطلع عيوبه ماشي احمد هل ممكن يتكرر ان شاء الله لو هيذاكر ايه اول حاجه وبعدين بعد كده يقدر يعمل امبليمنتشن خطه المذاكرة دي بعد ما عمل إبليميتيشن يطلع بعد السيطة المدى بيعمل إبليميتيشن إلي نفس دائما ذاكي زي ما <تصفيق> خارج المشكلة فقال خطأ فقال إبليميتيش يا كلام حتى جامل مدى ما الحمد لله ماشي؟ بسي لون زيوش بإيجاد وبالإبليميتيشن وبالإبليميتيشن وبالإبليميتيشن للهيل يعني لو لو تعال احنا نعمل خطه هنقل ال المباني هنا مثلا في خمس سنين جاية تعال نشوف ايه انتوا الناس راكبوا اللي في من الناس راكبوا مجموعه من الناس تعالوا تقولوا لي ايه مشاكلكم ايه المشاكل اللي انتوا كمرتين نحط ان احنا نحل اول حاجه طب هنطبق النتيجه غلط خدنا عليها تمرينكم واشيل ونركز ازاي وهنشتغل ازاي ونبتدي نطبق الخطه اللي اتفقنا عليها وبعدين نقعد مع بعض تاني انا فعلا ده The definition of people is even have the right and the use two to in planning implementation. Evaluation of best serve Besides the status, I will mean meaning المنت دي بروتكشن ده لو مين يا اما في شرط اكسبت يعني انا بقول لك ايه احنا عندنا هستر برنسيب دي ماهي كويسه جدا وانا بروح عارف اخذ اولاد طعامهم ببلاش كنت اروح اطلبهم انت مثلا تطلب طعام دول بيديك جنيه لوحده شوف انا بيدين بقى بايت مش عارف ايه فبوفره الفكره بتاعه 4000 جنيه مقاومات دولنا كده ببلاش فانت تقول ايه قرر ان انا هجيب مودش عملت ايه عملت اكسبتنس للسيرف انا هبين دي ماي تشينج ريليزشن اكسبكت اكسبكت او اكتب كوميونتي بارتيسيبيشن خلاص لا انا بقى مش كده بس ده انا هقول واقول للنزان واقول لقراي واقول لاصحابي واقول للي حواليا كلهم ان هم يعملوا ايه يجوا هم وكمان يجيبوا ولادهم ليه سموه اكتب كوميونتي بارتيسيبيشن الكوميونتي بارتيسيبيشن تو مين اما ما معايا خلاص مش اللي هو معناه معناه لانا هجيب ولاده كمان هعمل support للقصة دي كلها ههيستفرد من تكون arrive with between جراني لانا مو عدد Convirtation الاول ما تقول Convirtation is definition انريا رايب ان انا عملي ايه مشاركة plan والimplementation والevaluation تعاله السنة الاثميني ام active support يعني انا هعمل هعمل support للناس او هعمل invitation للناس للبرسبات او just accept انا كده انا هاخد ولادي خالص ماليش دعوه بقى الناس تيجي الناس ما تيجيش بقى يجي ما يجيش ماليش دعوه انا خلصت ماشي بعد كده هروح للبتي اا اروح على مرحله كده اللي هو المرحله دي اللي هو ايه مرحله لا هو مش بس <تصفيق> هو مش بس هو بيعمل دور بس في من غير ما اخد كل الناس ما بس بس بس ماشي اللي اول ما يعملوا بقى كوميونتي بارتيشن ده عاوزين انهم الناس تشارك يقوموا يعملوا ايه في الاستدي دي حاجه يعملوا كونتاكت مع الكوميونتي يعني انا اول اتقي بقول مثلا تعالوا يا شباب في طه تعالوا تشاركوا في تنميه الكوميونتي علشان البنوري هنكلم كليه ثالثه وبكنا كويس مين تعالي يا احمد بنحب مثلا احمد هاني جوجلر الدفعه مثلا ايه مثلا جوجلر عند فيس اجيبهم تعالي نعمل كونتاكت ايه الماركتنج بتاعك ايه الكوبي ايه ما تحطوش ليه مشته كلالي اول حاجه هعمل كونتاكت للكوميونتي الناس الانفلونسر الناس المؤثرين عشان اعرف منهم البروبلم خلاص عملت كونتاكت انا عاوزهم يشاركوا فلازم اشوفهم ما مشاركوش ليه الاول بعد ما عملت كونتك معاهم اثنين انا مش أنا مستر إن أنا أضرب عليها حتى عشان أروح أتواصل عليها ممكن لما في اي حاجة اثنين عملت إنفورمين أبغى أجيب إنفورم حتى بعد ما عملت كونتك بعيد مش في المار مش طب بقى ان إن لو وجدوا كلية مشكلة كذا تحلوا مشكلة كذا كذا تحلوا مشكلة كذا كذا تحل عشان على المشاكل المشاكل اللي عندنا والله عندنا عندنا ولا عندنا أي تفاصيل تعرفوا بعد عندنا شئ من الحياة تجعلك في النيل وتتجعلك لا دي 3 اول حاجه كونتاكت وبعدين انفورميشن وبعدين بعد كده هعمل لهم اهم نقطه الهيل ايديوكيشن خلاص انا قلت لهم الحاجه المهمه فهم اقتنعوا فابتدي اعمل لهم هيل ايديوكيشن عشان اتشينج الكوميونتي اتيتيود الفكره دي في الامتحان كوميون اتيتيود طب اجابتها خمس كلمات خمس كلمات ايوه اجابتها اه مش هتكتب اي حاجه 5 كلمات بجد ولا تفاصيل ولا خمس كلمات ايه ميرجع في كيو ده اما تكتبها براسمة؟ رسمه اما هتكتبها, هتكتبها تعد خمس كلمات ورا بعض اول حاجه ال n يعني ايه اندبند لا لما يجي يقول لي ان انا فيرجع للطاقه يعني مش فارقه معايا يعني والله مش فارقه معايا الكليه حلوه الكليه وحشه مش فارقه معايا وجود هي سيرفيس مش موجود مش فارقه معايا اندبند دي معنى كلمه اندبند او زي ما هو كان بيتقال اتنين باتل واثنين اكسل اتنين باتل واحد اتنين باتل دي زتا يعني بس في يعني انا مش هجيب ولادي بس ده انا هرسم استخدم الهسترمت طيب كل ده او هوستيلتي يعني ايه هوست يعني علاقات يعني انا مش هجيب ولادي الهسترمت دي وكمان مش هخلي الناس اللي حواليا ولا جراني ولا اصحابي يجيبه يبقى ده في نفسه وده مع الناس ده بس بريزنكل او هوستيل طب الاثنين اكتب واحد في نفسه هو كمان هيكتفي بنفسه بس اسمه سيل ريلايا يعني ايه؟ التوافع عندي نفس انا هجيه بولا دي بس يجيه بولا دي انا نجدعو حتى نجدعو هو ما يجيه او يعمل اكتب صفور ده مع نفسه ده مع الناس خلاص بقى هيجي ومش بس هيجي ده هيعمل دعاية لفصلي وهيجي كل اللي عارف النتج التعليم هو اللي بيحول الناس الباسيف لناس بتبذ ده اسمه ده في الامتحان كوميونتي اصلا مش بتدرسوا فيه كده عارفين ان انتوا فين ده أنت مش عارفين مكانته ايه اجابته ديفرنس بس ديفرنس كم فيتي فرق دي جافه كومونديتيوت يبقى كلمات دول يعني سؤال وتاخد جنب خاطر بس انت زي ما قلت مشكلتكم انكم فوق عارفين اصلا وفي كومنتات هناك بقى ماشي بس ما هوش مع بعض ولا انت وحش ما خدوا هيش لو هاتلو لو هاتلو احنا بقولونا انت دي فيش انا عاوز انا من باتل برزيطة حتى التترولايب مش ضروري احسر كل القصة بانت دي فيش انا عاود اعطوني اتحولهم انا عاوز احولهم من ناس باتل لو هو السنة جزولة و هو حضورة لو سنة جزولة و هو ما كنت اضافة لا احنا نحسن نحسن ناس باتل يعني ناس مش هيفضل خدمة و ناس اكتب يعني هنبنبضم هيفضل معك او كمي داكم انا قاعد بحكي في بتاع البيورتي لازم بس ماشي ما دخلتش دول ببعض فدخل اكتر بما انا أنا حاجه بس انا خدت ع الجا صح خلاص لا دي بتاع البيورتي هناك ماشي يبقى لقيت انتجشن انتجشن ذا كورنر ستون بتاع محمود انتجشن ذا كورنر ستون من كوميونتي اللي بيحول لي الكولير تلكلائم حق تستفوض النقطة الرابعة هو في الاستم اننا نعمل فورميشن أو كومبيس نعم تدعم الزي كومبيس كومبيس قلوهم يا جماعة الثلاث انت عمشانكم معايا اعملوا فدا جمعيز محبي اه اه جمعيز محبي جمعيز محبي طلب تنفر اربح الدعم الفني لطلب تنفر اربح في تدعم خلاص خلاص نكلم مثلا جمعيه خدمه الرعايه في الحي بيقولوا لها كده من داخل البرلمان انت الحكومه اجتماع مثلا من احمد هاني يا رب بلدهم واحمد سعيد يعملوا كده جمعيه تعمل للناس دعاء هم يقولوا يبقى دي الستب اول حاجة عملنا كونتك بعده عملنا الفورميت بعده عملنا هيت ديكيشن وده اقصر حاجه فيها كلام وبعدين الطلبه عملنا فورميش اوف نانجا واعمل لها برنش كبيره نروح لها برنش في المدرسه برنش في الكلب في كوميونتي بعد كده الى ديساتس إيه مو ايه الاحريت كوميونتي بارتيبيشن اول حاجه اول حاجه الكوميونتي ليدر أربعة c 4T كوميونتي ليدر او الكوميونتي بيس يبقى مور بريفنت كان أنا أقول مثلا ايه احنا نعمل دعايه لنت لما اروح اعمل جايبه مثلا او هنعمل دعايه مثلا للنت او ندعي على الموضوع عامل في دوله رابعه من نروح من دوله يحبوه هيضغط اكتر من دوم واحد مش عارفين عنه حاجة و هيبقى بعدين هيقولوا ده اول حاجه الكوميونتي كبيره الكوميونتي بتدي مور امبليمنشال <تصفيق> <تصفيق> بيأثر في الناس اكتر من الناس بيبقى عارف الايدل تايم يعني هيقول ايه ما هنخش دلوقتي نعمل تطبيق هندي هندي تطبيق معين مين اكتر واحد يقول لك الوقت الموزف؟ الوقت الموزف دلوقتي مؤنث دلوقتي روح تدخلين روح دلوقتي اعمل لهم دي روح دلوقتي اديهم الادوية دي اللي انا عايز بوصهم واحد عنده في القاهرة اقول له تعالى اولي تعبان هادوت هوزع عليهم الدواء ده لا ده لازم مستوى دلوقتي يعني يمكنك ان يعني لو اي رموز او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب أي اي شعب او اي شعب اللي اي شعب يبلغك اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي مين او واحد شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب او اي شعب يعمل لك سيرفر سيتي يبقى اربع ستاجات والاربعه حتى كوميونيتي الكوميونيتي ليدر او كوميونيتي وبعدين كوميونيتي بيرسون ايبل تو تايم تو عشان يتدخل انت والكوميونيتي بيرسون هيشتغل لك فور عشان اي روما تظهر وبعدين الكوميونيتي بيرسون يعمل لك برودكشن للسيرفر هيبقى مسؤول ان هو يعمل لك السيرفر خلاص كوميونتي بارتيسيبيشن من المواضيع الموجوده يجي كده يجي كده كوميونتي بارتيسيبيشن اكتيف كوميونتي بارتيسيبيشن او اي موضوع ادمنتس كوميونتي بارتيسيبيشن كوميونتي اتيتيود ماشي اجي اكتب اكتيف كوميونتي بارتيسيبيشن مش هكتبه كله بس كل الفكره اللي انت هتشيلها هانت يو نو كوميونتي ان هو اللي بياكتف وعايزينك تفتكر ان انا بحاجة حتى غيرتك اه حالي اغير التجيل بتاعهم من القصة دول من الناس الفاتي راح من ارعاية اذا وجهه نجد من الناس الفاتي بيشن people that have right and the participate in planning in the valuation in the implementation ستعال هاتف سبورت او اكتب اول حاجة اعلم التجاكت عشان عارف بيبقى احسر من الناس الفاتي بيشن وناس الفاتي بيشن المعروفين وبعدين عملوك المفورميز ارا� بعدين نعمله هي التدريبات من وال passive وبعدين نعمل نعم جابر لمنس ال research أو commissions. زي ما تقولي بدي حاجة زي مثلاً في دي حاجة ولا هتقوم وزارة الكلية. بس حاجة الله بيروح. وبعدين لما بنتجه 4 الكوميونتي برتسبيشن هيبقى وورمنج حاجه على طول تديك كلاش ان مشكلة مشكله وبعدين كوميدي هيروح تايم في محمود وبعدين اعمل حاجه خلاص المسؤول عن الكوندكتمنت برتسبيشن للكونداكشن للسيرفر الاوثنتيكايشن اختصروا على تطبيق ضمن الصفحه كمان بقى وما فيش علاقه هو ده المشاريع المتكره خلاص ماشي الكوميونتي برتسبيشن ها لي سؤال هديذر من لما نروح لحاجه قليله بس لوحدها ادوكتور كومنت بارتيشن سؤال يا دكتور لو في حاجات اللي لها ويت تقيل هنا شباب السلام بعد كده في محتفظة ده الهيت كير عشان نحسنها لازم تكون اكتيبل 6 بولز فيشن كونفيينت عشان نعمل امبروفنج البريمري هيد كير لازم تكون اكيد باذن يعني مثلا اكتب ازاي مثلا إحنا ترجمشنا مثلا مثلاً من السعوديه تسعةين بلد... أو يوش... في مينجش على في مينجش على في مينجش على في لهم أنا عارف إن هما كده فأنا ما لهم بطول والتف كل الرجال ولا ممكن أجي. فلازم يكون احتجب يكون احتجب. أول شيء أنا أعمل ورقة صحية بناها. هروح أعملها لها كفة سعد اللي الثاني كذا بعده شوي. ولا اصغر واحد اللي لسه اتخرج بتاع الاستاذ واحطه ولازم تكون كونفينيونس يعني كونفينيونس طايل مفتوحه طول النهار والناس تقدر كونفينيونس في البينه بتاعتك تجيبلك مثلا جنيه من جنيه ضرب الفاوله دي معنى ان انا حسينا ازاي بعد كده حاجه اسمها الهيت اوفر الهيت اوفر ايه غير اول ما بيجي يعني برضو حاجه مش ساليبه بس لوحدها الهيت اوفر الهيت اوفر ده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 واعملها هو هو ده الطالب عاوزك تقري لي عن ايه؟ عن الكرياتيرك في الاول اهله في امريكا تمام؟ الهيبو اللي مطلوب منك تعرف عنه حاجه ايه البنسر بتاع ايه الهيبو ده اللي اسمه بالعربي مكتب الصحه نعرف مكانه بيكون بيكون يعني ايه انت لو غره هنا مثلا ايه عند في ايه ما تفتح البابها تاني مبنى الوحده فين اما انتجريت في تلاقي مكتب صحه جوه المبنى الصحي جوه الصحيه ممكن في في بنا بنا بنا بنا أي واحد بيطلع فيت او بيروح على دي بتولد بريد التفتيش دي يا في مين مين كان بيقال من مثلا هنعمل في المجال نقول عن البريفنشن عن عن الامنيشن بتاع وعن البرمتر تشنج بتقول بريفنشن بتاعت وكمان زمان بقى لما تروح اداره التامين الصحي كمان تقول له انت عاوز موظف وعاوز تاخد اجازه مرضيه فتروح مكتب الصحه يقولوا عامل لك شهاده كده وتنزل تاخد بيها اجازه مرضيه من الشغل بتاعك اهم ان انت مش مهم قوي يعني ما جاش اصلا كده عمره بس هو لو جيت انت لما عارف انك ايه جوه ووزرت وبعدين اوفرمنت تيليفيجن والبيرفيشن بعد كده اخر حاجه في البرامج دي سكيل وحاجه مهمه جدا جدا جدا الستيل سكوي وبتجي ريت وحاجه اسمها التاوت ريتش بروجرام الله حاجه اسمها التاوت ريتش بروجرام الاول لما يعني سؤال ايه شفوي تسجيلتا جدا جدا مثل هذه القطعه ومثل هذه القطعه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا إيه هو الأكثر جدا جدا جدا جدا جدا أو جدا جدا جدا حاجة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا Rich, I will the health service to the people in their place. de ziekenhuisdienst. In het midden van het huis, ik ik heb een hele karavan met een vrachtwagen يجب <تبع> لنا العربية اللي عملة للسويس كده اوه متنيلة انا ممكن اتقلح ايه واعاً انا معاك صلا دي عن ايه the health serve to the people يعني انا اوستنهم نسميها ريكش يعني انا بوصل لهم هم مش عارسين يقولي انا بضعرف لهم بقى اذا قام عبار عن ايه اذا قام عبار عن ايه ده. انا لو قلت كده هوصلك اه لو انت قلت يا بالانجليزي اطلع بره بيتي ماشي برينج هي سيرفز انا هوديهم سيف دي لحد ما كان بتاعتها الاكزامبلز بتاعتها اول في الاكزامبلز بتاعتها اللي انا عليه اكويب موبايل العربيات بتضبيط كده فيها مكيف وحاطين في الديسطور وحاطين في ادويه وعاملين في ادويه في كامل بلاننج بروسيس في في الممرضه وكلها متشره في مكان والناس بتروح لاي بقى وصلت الناس في مكانها في المكان اللي هم عندهم انوار اكويب موبايل يونت او هوم فيجن فمش بانتفع خالص كده وانا هبعت مثلا الدائره او الممرضة اللي عندي راجل الناس في بيت ليه تعمل لهم هيث اديوكيشن تعملهم وبعدين تعمل لهم كمان لازم ترشد تعمل لهم شوف ايه ليه هم ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه لازم ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه تروح ليه يكون ليه شاء الله ليه ليه ليه ليه تروح ليه ليه على حد ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه لا بقدر ما والله ما أقدر. أنا إذا عربي مقصود، توديها، لا منش حاجة. صحن لزوجته ما ترد توديها من على ورق وتمشى. لما رندرت أنا أوديها بعيدة من أيه. أنا جالج دمني أنا جالج حاجة. ديوه هتوديها. في أي مكان. ليش تقول لا أنت لا أنت لا أنت لا أنت لا أنت لا أنت لا أنت زي اللي <سؤال> عم يروح من الكلام هما يعملوا كابين عشان ايه يعلموا الكابر جت عن ويشوفوا ان الناس لما ينشفون التطريز يعملوه من المانيتشر من الأوتريش الحاجات المهمة جداً أو ازدم في دي في